والعذاب لاخنة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعيد المتقون تجري, تجري من تحتها لنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار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 قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مأبر وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولا إن تبعته هم بعدما جاءك من العلم مالك من الله مولى من ولا واق وَلَقَدْ رَسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ, وجعلنا لهم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 أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول الله بلسار قومه ليبين لهم فيظل الله من يشاء ويهدي من يشاء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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَكُمْ مِن آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ أَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِن تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِن عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ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 قالت رسلهم أَفِي اللَّهِ شَكٌ فاطِر السَّمَاوَاتِ وَالرُّبُّ أَفِي اللَّهِ شَكٌ فاطِر السَّمَاوَاتِ وَالرُّبُّ يَدْعُو كُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُوَخِّرَكُمْ وَيُوَخِّرَكُمُ إلَى أَجْلِ مُسَبَّبٍ قَالُوا إِنَّمُّ تُمُو إلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا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 وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهنكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتح وخاب كل جبار عنيد من وراء من وراء جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت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 ألم تر أن الله خلق السماوات ونرضى بالحق إن يشأ يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا الله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا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 توتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله لمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشهرة خبيثة نجتست من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا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 وسخر لكم الشمس والقمر ذائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وَإِنْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجَنِبْنِي وَجَنبَ بَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 ربّ جعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبّل الدعاء ربنا غفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسب أن الله غافل عما يعمل الظالمون إنما يوخرهم لَيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ لَبِسَارٌ مُهْتِيِّنٌ باطعين مقنع رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفدتهم هوى وأنذر الناس يوم آتيهم العذاب فيقول الذي نضلبو فيقول الذي نضلبو ربنا أخرنا إلى أجن قريب نج بدع وتكونت تبع رسل تكونوا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 ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بناء للناس ولينذر به هذا بناء للناس ولينذر به وليعلموا ان ما هو إله واحد وليذكر اولوا الباب